قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا كل الذي فطركم أول مرة فَإِذَا نُغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ وَقُلْ عَسَى أَن يَفُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَرَوْنَهُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَىٰ بِالْحِسَابِ إِلَّا قَلِيلًا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنتان عزوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن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 قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ لَكَ شَيْئًا فَدُعَاءَهُمْ لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَإِنْ يَدْعُوا إِلَّا نَفْسَهُ وَمِنَ الظَّالِمِينَ الْأَثِيمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى ربهم